السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى ارااه استغنى إن إلى ربك الرجوع هي سوره سوره العلق من ketika السور المكيه ketika السور المكيه هي سوره مقصود أو او مضمون يعني صورة. صورة هي سوره لماذا هي حث الانسان على تعلم الوحي لما لغه السوره حث الانسان على تعلم الوحي لما كوجاكم يحميزا مانا ادم قسما علم يا وحي علم يا وحي هي ذو العلم اللي يجيء كيهيمز na kwenye sunna ya mtume aleehi salatu wasallam الله <سؤال> hiyo ndio ilmu alwahi niqala allah qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam na hii ndio ilmu inayokusudiwa kwenye sharia zile athar zote au aya zote zile kuja kusifu ilmu hii ndio ilmu inayokusudiwa kwa hiyo sura imekuja kwanza kumsisitiza mwanadamu kusoma ilmu watathbiti nnbi swsallam fi bidayati alwahi lidda'wa Na vile vile hisura imekuja kumpa salatu Mtumwa sallam kumthibitisha mwanzo wa kwanza dawa eh kumthibitisha kama kumpa ishara kwamba utapata misukosuko eh, subiri ndo akashikwa kafinywa hata balagha alijadh kisha akaachilia akafinywa mara pili kisha akaachilia ile ni ishara kuambiwa hii dawa ina misukosuko subiria hayo kama leo nilivyokufinya ulivyosubiri na kwenye dawa pia utafinywa utatukanwa utatolewa mji utapijwa kwa hivyo zoea haya mambo eh jibril ankuja kumzoesha kitambo kwamba hii dawa utapata uta, uta mambo kama haya eh subhana allah kwa hivyo hii ni kama kumpa mtu mtume kumkumbuke ah haya ni yale niloambiwa na jibril ndo haya e, kama sabato kwake kwanza hii dawa ndo akasema تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي للدعوه امام طغيان الإنسان واعراضه مبال اكو بامانا طغيان يا ماناadamu ايه كوفكا مپكا كواكي طغيان طغيان انكوفكا مپكا كفر لا بالله او كوني معصيه واعراضه نواه هي دعوه وتايكتا هي دعوه وتطغىن nayo كما اتهارفا متم صليح هايو دو مazingira ya da'wa itaarishi ka tayari ndio maksudi ya hii sura eh ndio ndio maksudi ya hii sura amma sababu nuzul ma'ruf tulitaja kwenye kitabu cha sira tulisoma hadith Aisha radiyallahu anha fi sahih al-bukhari akasema kwanza kwamba aw walu ma'budhi ya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wahy fakaana kullama ra'a ru'ya jaa ka falaq as الليالي ذوات العدد يتهنس أو يتعبد فيه الحديث اللي احتاجه ثم جاءه ملك فقال يا محمد اقرا قال ما انا بقارئ فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم ارسله قال مر ثانيه يا محمد اقرا قال ما انا بقارئ ينده حديثه يحكي القصه معروف لجبريل كم اجيء وكان غار الهراء اكبانا سبب خشوع السوره akamwachilia arsala akamwambia soma yuwajua yeye hizi soma na naumini ajua lakini kule kuna hikma yake ndio ilivoeleza kwamba amtayarisha baina sabati kwenye misukosuko ya dawa hiyo ndo sababu ya kushuka hii sura kisha bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa linsana bilqalam allama linsana ma lam zilishuka hapo zile hamsu ayat zilishuka kipindi hicho wazi ya ndio sababu نزول ya hii sura asema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya ya kwanza na hii aya ndio wameanza باسم ربك الذي خلق jibril amwamrisha mtume swallam amwambia اقرا bismiraabbikallazi khalaq iqra hamaanishi soma kilichopita a maana yeye ajua huwa ajasomeshwa kitu na yeye ni ummi ma yakra wama yaktub na kwa nini ambewa iqra a yani kana kwamba si kwamba amwambia asome hajafunzwa kinacho atasoma kama hajafunzwa kitu kwa hiyo aya ikra yani jitayarishe kusoma yapi haya nitakayokufundisha leo maana yake yake yani ista'idda an taqra na maana ikra an jiandae haya nitakayokusomesha baada ya kukufinya yaskize uyasome نو مقصود جايي كلمه اقرا يعني اقرا ما سيوحى اليك من القران اقرا ما سيوحى soma yale ntaka okukupatia baada kukufinya uko eh haya ntaka kukusomea basi mtayasoma hamaanishi kwamba asome vitu tayari kitabu lolofunzwana nani eh kwa wazi kwa hivyo hakusudia almadhi hakusudia mustakbal kwa maana اقرا ما سيوحى اليك soma yale ambayo kwamba utasomeka utalitoa wahyi naye min alquran katika qur'an na hii wazi hii ni usلوب na hata mwalimu darasani akitaka kumwambia mwanafunzi ajitayarisha eh andika eh yataanza kuandika haya andika maanisha nini haya nafuata hani nitakokuandika mimi na andika wada مستعمل حتى في atadris واضح طيب na kila mchaikra kila mchaikra kwenye hi aya ni kilima kikubwa kileo beba maani makubwa ikra ni kilima kileo beba elimu kuamrisha mwanadamu kusoma ndio mwanzo amri قاسما هفا الشيخ سعد رحمه الله تعالى عليه كو تفسير yake نزلت عليه في مبادئ النبوه في سوره دويلو شكا منزه يكون نبي alikuwa nabi kwa hii sura kwa hakuna kabla hapo meshakuwa jashuka kitu id kana la yadri mal kitabu wala al iman min al kahali yake haja al quran faja'ahu jibril alaihi salatu wassalam bil risala ndo hapo jibril akaja kwa utumi wa amara hu ayqra akamwamrishas asome famtana akakata yani akahaezi waqala ma ana biqari famyazal bihi hata qara hakukoma kumfinya بسبب العلماء قال ان الانسان بدون علم من الله من الله لان الانسان وسبب بدون علم من الله فسين علم توك الله لا قيمه له وهنا هن علم علم هن هو هنا ما ناشوت مانا ادم كان حق هنا علم يا شريه علم وحي هو هنا قيمه تشوته مبل الله هنا ثمانيه يوت هنا ثمانيه يوت مبل uishi duniani kama hayawani haishi karaa haishi kataaba isichototo wala hajifunzi huyu mbele ya allah hana qima ndo maana kaambiwa iqra fayaishu fi dhulumati aljahl ataishi sasa kwenye giza la ujinga na akiishi kwenye giza la ujinga mara moja atawindwa na shetani mara moja kwa sababu hana silaha wewe uko ndani sheitani kama una hujui atakuingia kwa pande gani yawakutaranga wewe mwili mzima alafu huna silaha ya kupigana naye adui mwenyewe ni huyo ana nguvu kiasi hiko na humoni alafu wewe hujajiandaa kupambana naye atakushinda mshindi Atakushinda kushinda lakini ukitefuta silaha ya ilmu ukitefuta silaha ya ilmu ni kinga huyo adui hakuingika kabisa na akakuingia hakuathiri hakwa siri inshaallah باذن الله ko hivyo mwanadamu bidune elim la thimata lahu hana qima mbele Allah wazihi ndio maana Allah akamfunza mtume علم nini elimo adena sharaf duniani na akhira akimani alim na elimo alioleta mtume alayhi salatu wasallam la shaka ni elimu kubwa intafaa bihi umma umma mzima mnufaika na ila wala Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hii dunia hajamuamrisha mtumi wake amuombe ziyada ya jambo lolote duniani ila ne ilm wakur rabbi zidni ilma anbiya mtumi sema sema mwambie wa mola wako ilimu elimu hakutaja mambo mengine yoyote duniani na kama kuna jambo bora na muhimu na tukufu duniani mtume aombe ziada angetaja lingine angetaja elimu ilipokuwa hakuna jambo bora illa ni elimu ndio Allah akamruhusa chague hilo kwa hili chaguo alichaguliwana nani na Allah subhanahu wataala. ta'ala Allah ndiye alisema ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ya hajji bala kwa hiyo yeye ndio ni mjuzi zaidi akamwambia mtume duniani ukitaka niomba nyongeza niombe nyongeza hii tu يعني العلم هي يونيش شرف يا علم نا شرف يا طلاب العلم ها نكونيشكم بالدنياني hakuna waqti wako taopitisha basamani علم ya kutafitil hakuna wallahi eh afdalul awqat ba'd al fariida ilm na ikiwa ilmu ni waajib hada afradul furuadat eh ma nabila ilm kif ta'budu allah kif ta'rif عظموا بوذ في كيف تعظم الله وما عندك علمه واضح ولا شك انه المانز اكانزا النا كلمه شانينه اقرا كيشا ضعيف احتاجيه مساعده الله كل مره كل لحظه الانسان محتاج الى الله ولا يستغني بربه ابدا حقون لحظه تمر عليك وانت مستغني بالله موجود وقتي gani wewe utakupitia wewe umhitaji mola takufile mbali wa ngamie sasa ilipokuwa mwanadamu kwenye jambo lake lolote mpaka apate ihana na sadad na tawfik toka kwa Allah ndo akamwambia ikra bismirabbik eh fadallahu ala bila ilmu pia kusoma mpaka utakee usaidizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah pore fadallahu ala ibada azima nayo ni ibada nini eh ayastaeena billah wa yatawakkal alayh huko kusoma hawezi mpaka yastaeen bila ndio kama bismirabbika وما ناتي اقرا باسم ربك ما ناتي اقرا مستعينا بالله وكتاك عسايديزي الله ناطقا اسمه وقوتك ج جنا لك ده هي توكل تام لله انما حتى kusoma mpaka mtegemea Allah na tukusaidizi kwake subhanahu wa taala wabir waadhiha na hi ni faida adhimah kuambiwa talib ilm kwamba la tastaqil ا لا تظن أنك مستقل فيها لا بد من اعانه وسداد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا بد تذكر ج لا حالي yako yote kitu chako chochote usijiseme kwamba mimi mkifanya mwenyewe kaitakidi istiklalia kama mimi la la wakumbushwa kwa sababu gani huo elimi wako kutaharrak kusoma wataharrak wa eh yule mkono wako unapotharaka kushika kalamu kaandika uaandika kwa amri ya nani Allah subhanahu koiwe huendi hurudi iana ya subhanahu wa ta'ala fi jamii shuo nik ndo maana mtume mapema bismi rabbika ay musta'inan billah naatikan ismahu tukoe saidizi kwa Allah kusoma usijitegemee nafsi yako yani tegemea mola wako subhanahu wa ta'ala kwenye kusoma huwahi ambao mimi na حتى أستعين بالله أن اكل الله اكبر ايه دي حاله المسلم يتكاعيش تام كني عبوديه كامله اكيد بسم الله بismillah اكيد يجي ني بismillah يستعين ويتوكل على الله في جميع شؤونه لذلك الإمام البخاري رحم الله في صحيحه ترجم بابن فقال باب التسمية على كل حال ايه باب التسميه على كل حال اقرا باسم ربك اذهب نعام توكاسema بابو على كل حال hone mlango mtataja ni sunna kusema bismillah kwenye hali zako zote wa indal wiqa akaikusaba wa indal wiqa na pindi wataka kufanya jima na mkeo pia mashrua sana bismillah لكن ذكر الخاص بعد العام سمعناها للتنبيه والاهتمام. حتى في حال مواقعه احتاج الى اعانه الله يعينك فليجمعك هوذي حتى جماعه استريحك هوذي حتى يعينك الله عليه. الله اكبر اه هي حال المسلم وانا ايش؟ ولا ونا حلو يعني سبحان الله hatta katika hali ya jimaha kotafutasha hawa yako ista'in billah sema bismillah alafu jamea hii yote nini kumfanya mwanadamu usijitegemee kwa lolote wewe ni waif mele Allah subhanahu wa ta'ala kisha baada dhakith baada dalika saqa hadith ibn abbas radhiyallahu anhu wala alarada an yujami' ahlo faqala bismillah lam yadhra ash-shaytan eh tayib kataje ile hadith ya abdullah ibn بسم ربك سيكنe kwenye kusoma tu اقرا بسم ربك يعني sikwenye kusoma tu kwenye jamii ahwalik ista'in bismillah ista'in billah subhanahu wa ta'ala uendelee na kufanya kisha ile jambo baik kisha allah subhanahu wa ta'ala aya hii ile inasema khalaqal insana min بسم ربك الذي خلق asema الله subhanahu وتعالى خلق الانسان من علق الله anay kwamba amemuumba mwanadamu min alaq kutokana na alaq kutokana na alaq هي قطعه دم صغيره alaq ni صغيرة dami dogo alaq nini kitone cha damu kwa hivyo amemuumba kwa kitone cha kwa kitone cha damu akaanza katika zile athawari za mwanadamu kwenye tauru ya pili nayo ni ya adam akaruka tauru ya kwanza ma tauru ya kwanza tauru ya kwanza ya mwanadamu النطفة نطفه بارك الله فيك ها ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة هيين ده التطور الاول ستيجه الله وكتاك قال خلق الإنسان ما قال من نطفه قال من علق قفز وذهب إلى الثاني لماذا اه في حكمه في هذا حقو سمى خلق الإنسان من نطفه نا هيو ده مراه الطور الاول كذا اطوار ما نادمات بي ثم علق ثم ملغى ثم اللحم والعظام هذا الاطوار اللي لكن علماء سمع نبه على العلق قصدي خلق الانسان من العلق لماذا طيب اسمعوا اهل العلم قال العلماء خص خص العلق بالذكر لماذا لان مبدا لان مبدا خلق الانسان من علق مwanza umbile la mwanadamu likitengenezeka latengenezeka kutoka toni la damu mwanza wazi kwa sababu ile nutfa kugeuka kuwa damu ina maana ile ni hamli yaenda lakini kwa nini akuta nutfa asema wa amma an faqad tulqa fi ghayri alrahim laiza alkashopoka nisiingie liangokie kwenye jofu isiingie kwenye rahim letone likapotea eh au kama fi alihtilam au laiza tone likatoka kwenye usingizi au melalo katoka na matone hataumbika mtoto ukiga لو بالعلقة لماذا لان قد يوجد نطفه بلا نطفه المرا فمتى تتع... تتخلق شيء توني لاكلامانيبيكي yake likiwe kwa لتذاني لكن ليكikutana na mwanamke litakuwa alaka litakuwa jambo lenalaza baada amalia lakini liki yake yake hali na shida yote leza kwenda likatoka likanguka wala haraja fidhalik wala hakumbiki mtoto yote hapo وقد تسقط من الرحم لاذا يمكن ان يغرق في الوذى فلا تحصل الحمل من ميم باسطكان. يبقى ده معنى الله akaعبير بالعلقه وسبانجي عبر بالنطفه سेंगina min kwamba بدام باقي غير الله سبحانه وتعالى اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم اككررتينا كلمه شني؟ ذا اقرا اككررتينا كلمه شاقرا شا ولما نسمع معنى ككرري لاهميه طلب العلم لاهميه طلب العلم كونشا مهم ومكتستعلم سبحان الله ايات القران كذا وكذا نسمع قلوب ذاك لنبوقي جه خصوص تادير طلب العلم تتعجب مرة تكرار مره تخصهم بالرفع والرفع مرة مره تاتي بالفضل الجزيل والاجر العظيم يتهمنني كمهمسش مونا ادم اويني من يشغليكا انك تفوت مامه ينمربش اي كشوا اخره مع سبحانه وتعالى ذلك ورد نصوص كثيره سيكزي انديكه خصوصا طلب العلم نشهد جزاها احاديث واقوال الصحابه كثيره في طلب العلم كتفت علم ايها الاحبه والله ني جاب مهمسا سنه انما الصحابه رضي الله عنهم مع قله ذات اليد اه وثقل والكوناي وصعوبه الاحوال زمن لكن ما فرثوا في طلب العلم والله كانوا يناموها في المسجد جياعا هونا كيف mpaka siku moja dere kwa mtu ameanguka kwenye kwenye msikiti ma qala qala buhaira radiyallahu anhu al-kuna buhaira radiyallahu anhu ana ma bi junun yaqul ma bi junun sina nilianguka في msjidi النبي sallallahu alaihi wasallam fasanaita nnasi yakuluni bihi junun allah akbar waru damandazim mmejangokia maskini kumbe abo rara samana wasikia maabi junun kosina wazim eh indi akasema innabi aljau au indi aljau nilikuwa nandaa to ikanishina ikaangusha waadhi kwa hivyo kukariri kilima cha ikra ikra kina hikma yake nama sahaba walifahamu sana kwamba sisi ni umma ikra لكن سيسي باده انا حتود يفهموا امبقى ساسا كجوا اصول الدين بس انغا ميمي nakubali si lazima uwe alim si lazima uwe ulama sawa nakubali lakini basi ache usulud din tukozjwa kaf hada qadru alwaji alladhi atadi taalam usul aliman usul alwajib usul alislam hada kaf kaf lakini hatta fi alusul farratna ما ببحثن الاصول من باب اولى الفروع اصول حتكدبتي نفروع الدين حتجي صلى الله عليه عاش ماينا نمشي ها نجاميني حالي منزونا نحي ها وتوتو نواونا حالي زاتو نحينا نيوتي مواونا و قا هيفو لازم تجارب ونقلل مهما امكن اقل شيء بس نتو ادبثي ذي الاصول دي شيء ajua ajua الله allah وتعالى wa ta'ala ajua kujitahirisha ajua kuifai wahid allah ajua hii ni shirka iepuki hakala ahwal في lahkini mtu farid fi hadha kisha kwenye ulumu zingine amemaliza ziwaango mpaka miskilia kule shil faida tay badalae daktar fi ulum kule eh wa fi sharia sifir ma fi shai mas'ala kidogo katika masail isaikuwa ni ashaka intaksir tukonayo tukonayo tuna نمتومي صلى الله عليه وسلم لا توامبيا تركتكم على المحجة البيضاء هذه هي المحجه اين بحجه بيضاء لا وجهمتومي ما هو الا القران والسنه موش حديثا كما كتاب الله والسنتي كتاب الله والسنتي فذا كل كم من الوقت يقضي في كتاب الله وفي سنه الرسول انغاليه ويا عمره كل سيكو مساما ngapi تطبشها كني قران ولا كني كسما سنه حديث سجد بنفسه الا فهمه انه تطاطجيب الاو تنيambia tuambiane si tafsira au ma tafsira taksira waziya la budda tuamke la budda tuamke ujaribu kusoma sharia yetu qawlo mtum sai sallama ay allah subhanahu wa ta'ala sana iqra wa rabbuka al akram alladhi allama al qalam amwambia kwa mola wako yani musta'ina bi rabbi wa kutukua usaidize kwa wa kutukua usaidizi الأكرم الذي wako بالخلق kwamba ni al بالصحة alladhi akramaka bilkhalq wa akramaka bilafia wa akramaka bisihha wa akramaka bitalim somesha zote zenu neema akwambia Allah subhanahu wa ta'ala soma kwa Allah la alukirimu kwa hizo neema tafatafoti yatosha tunneema ya waibu amkumbusha mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo naangalia lahi iqra wa rabbuka l'akram mambo mawili na hizi ya kwanza ni neematul khalq kwamba الرب والخالق هو الذي خلقته زين فايوا امتغانيا نعمه يا خلق هابا اليم كريمه كنعمه الذي علم بالقلم اكتاج نعمه يا علم نعمه علم علماء يسمي علم علم هذي كونا مناسبه مزوري هابا كونا بين نعمه بال الخلق ونعمه العلم وهذان ايه وهاتان نعمتان عظيمتان علماء نعمه الخلق ونعمه العلم hizi ni neema mbili kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wajibu. Walihadha jamaa Allahu bainahuma ndio Allah kazeeka pamoja. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Eh, Mola wako aliyokukirimu kwa kukuumba na kukupa neema zingine. Kisha كwanza neema ya uhai neematu al-khalq meumba pili ni neema ya al-ilm bidhalika tazama fi awwali surati خلق rahman tiyamezikumbusha neema hizi ar-rahman 'allama al-quran kisha khalaqal insana 'allama al-quran kisha khalaqal insana neematu al-ilm wa al eh kumbokeni hizi neema mbili wallahi kubwa yataka turudishe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza akatuumba akatuongoza kwenye Uislamu eh waislamu pili akatujalia kwamba twasoma akatupa tawfiq waweza kusoma kutupa elimu la shaka hizi ni neema mbili katika yanarrahmani vile vile amesema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu dua ya khalil au maneno ya khalili alayhi salam Ibrahim alayhi salam alisema alladhi khalaqani فهو ايه يعني بالعزم النافع والع والعمل الصالح ايه هدايه نعمه يا خلقنا نعمه هدايه ولا كل حاله ايات كثيره في هذا كون يشاكمه نعمه يا كومبوا مانا ادم نعمه يا كupewa علم ني نعمه بيله انبذو كما ني خاص الله ممتونكو مانا ادم سيكومبه تينينه زمبه زينينه ني فيومب الخلق وكوناي ومهومبوا لكن هل عندهم نعمه التعليم العلم ووعي اليوم بينوا كنا شرف الله اللي مكرمنا هذا حيواني وميمبوا وكوومبوا ما عنده علم ها وانا علم حيواني ولا ها وانا قابليه للتعلم ولا niale eh na kusudia elimu shari labda mambo ya dunia kama kasuku kumfundisha kunena kidogo eh zomora yani hadi maana mtakala fi hada mnyama kuzoisha baadhi ya mambo nazungumza al an qabil ya taallum hawana tunazungumza kwa hivyo la shaka in niema allah kamkhusu nao nani wanadamu kisha utalahadha aka <kye> kuhusu kabisa pia kuhitaji na kalamu kwa sababu kalamu ni ala muhimu sana kwenye taalimi wala hakuna mtu yote atasoma awe alim bila kalamu uko bi bila kalamu uh, wala ilmu yote haipatikani mpaka ipatikane hai nini kalamu lidhalika qala qatada sema alqalamu ni'matun min ni'am kalamu ni neema katika neema za Allah kubwa ndio akasema allama bilqalam kaikusa Allah kwamba alikufundisha kuandika kwa kalamu allama bilqalam yani allamak alkitaba bilqalam wadih maana allama bilqalam yani allamak na uandike ama timpako ambayo kalamataishi hivyo yashikwa hivi eh kisha baya anza kuandika hivi madrasa ukienda kufundisha mali allamaka allah subhanahu wa ta'ala huallama jinsi ya kutub na jinsi ya tzibit almasail kwa hivyo hiyo tena nini na kwa nini Allah alihitaji kalamu mkomba si kwa upuzi ni kwamba kalamu ni ala huwezi kusoma ukadhibiti bila kalamu يكتب شيخ رساله التبيانه في اقصان القران اه اسمع الحافظ ابن القيم رحمه الله سكري لمن انهي اسمع هذي اه حتى سجامل اذا من انهي قد طيب عطى من انهي قد القلم نعم من نعم الله عظيمه ولولا القلم قد قال لو كما في كلام لم يقم دين وحكون جسم ما ولم يصلح عيش ولا حكونكوا تامو معيشه انجكوا مزوره معيشه <تصفيق> Subhanallah. Kumbe kalamu ndiyo hutengeza maisha maslaha ya kimaisha ina na maslaha ya kidini. Maslaha ya kidini kwa zikila moja elewa iko wapi eh? ndiyo ndio ilotumika kuandika misfahafu Kalamu, kalamu za hadithi tukazipata. Bila hivyo tungejua. Ama kuhusu kalamu. <laughs> tena kubwa. Hakuna daira katika daira za hayatu spiti kalamu. atakundikwa yesimpaka kalame wana ameandika inalaki limetoka tatazamwa wino inalako liko au sio bado ni kalam eh mpaka mtu shike msema yampijwa kalamu anashafuku ndopaka wa kazi nkalamu eh kudhibitisha wasia nkalamu ushahidi nkalamu uqoud ذات <سؤال> مامه ما كما تنطوي من بالقلم الله كما علم الانسان بالقلم الذي يكتب به مصالح دنياه ودينه تمام يعني ايه اكمفندش علم وكتوم كلامه الى ادبتي مصلحه yake في الدنيا ولا في بالقلم نعمه عظيمه نعمه عظيمه لو بالقيمه كما التاليم بالقلم وانا ادم كفندش كلام من اعظم نعم الله على عباده ni katika neema kubwa za Allah kwa wajibu wake izbihi kwa sababu kupitia kalamu takhuldul ulum ubakia sana ilmu ukiandika isitabakia wewe utakufa atakuja mwendo utasoma yule atakufa atakuja mwingine kwa ilmu wa ta'a wa ta'a wa asema wa ta'allumu alwasaya eh na kujua wasaya na kuandika wasaya kitabatul wasaya kuandika wasaya na kusoma wasaya wa tuhfadu ash-shahadat na ushahidi wadhbitiwa kwa kalamu wa yudhbat hisabu ya na kama hakuna kuandika لانقطع اخبار بعض الازمنه عن البعض اخبار زوال والتغوليا والويشي نظام زاو ستكاتيكا تونगेजुआ ول pitanani na nani ودراسه السنه وكتبه والسنه vote vingekenda kama zile hadith za leo sa'id bukhari tungekuwa nayo wa muslima kuandika rahim allah tungekuwa nayo kwa hiyo zingepotea pia ilmu za sunna walamy hapa ndo muhimu walamy yaarif al na viumbe sisi tulobakia sasa hatungeijua manhaj salaf kabisa toge alikuwa كما نعمة يا كلامه علم الإنسان من mwingine لكن kwa neema ya kalamu kwamba hi manhaj ilidhibitiwa ikarithiwa jilam baada jil qarman baada qar ila wakati na ya ta'mini allama al insana bil qalam alimfundisha mwanadamu neema ya kuandika kwa kalamu ili adhibitu ulum diniya na ulum ukhrab اللهم اسع لا شك كونشا نعمه يا الله kwenye hii ulimwengu aliotupa sisi panaadamu ndio akasema allamal insana علم allama bilqalam kisha akasema Allah subhanahu بعد ta'ala baada alladhi allama bilqalam akasema allamal insana ma lam ya'lam allama alinsana bado angalia jumla baada ya kisha leo mtu aje akwambie oh si lazima kusoma oh yatosha sasa ushasoma ushajua huyu wa kujanganya wallahi ka ufikirie vizuri iqra bismi rabbik alladhi khalaqa insana min ala iqra tena rabbik alakram eh alladhi allama bilqalam eh kisha tena allama aambiwa mtu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo da'wa utakokuifanya itaka nini ismama kwa nini alal ilm maho ala ukimwambia mtu yake hiyo manhaji yenu nayo ni ya ujinga wacheni someni kwanza fahamuni alafu enda sasa kalinganieni watu hawataki hawataki sasa muida kisituko kwa mtoto ashakuwa dai marhala hii amepitia mtume moya sallallahu alayhi wasallam ulimtaalama moja katika mwenzangu moja amenishangaza sana jui. baada ya juma anambia astad kuna mmoja katika wafuasi wa kundi la jamaa nilimjadili nilimjadili Asema alimwambia kwamba ku dawa itaka ilmu na nyinyi shida kubwa mtaki ilmu mtaka kuzunguka tu huku na huku soma mtaki kwani kuna kuna lazima gani kufanya dawa مبون امفانيا دع الله شوف الجهل يعني اللي فيك يا كيله له وينجا وكفيك يا كيله هسه نطجهك هوني هسه اقول ذا متومي صلى الله عليه وسلم مبون امفانيا دعوه بلا علم اعوذ بالله يعني جماعه يعقل النبي kama wao na utufu huko kitufukule tembea huko kitembea kulea kitembea kule jibril alayhis salaam basi kama hawajui amekuja na ilmu alwahi kumfundisha nani mtume salaam na ikiwa hana ilmu mtume angefanya kama wao mbona ikija swala aulizwa hajui fani diskot asubiri ndee isubiri ilmu ije au yule si mwalimu mpaka haya mtume sasa alisalama alisomesha malumu yake alikuwa katika malaika nyinyi somaniko wanadamu hamusomi kwa malaika hamusomi kwa wanadamu husoma haiwani wao pata ilhamu lala kiota mtu anayekuwa mnachoni utoana anafanya ana, ana, huyu ni mtu hauwa hato elimu akilala kiota uone mtu anashikwa na jinemizi usiku akiamka akaasanifa naota jinemizi lela usiku imemvamia akiamka sasa oropoko kendeze <tumiswa> ilmu somo msikia hikaya zao kwa hivyo jamaa saa zote Allah akariri nini ilmu ilmu ilmu vip jamaa mtu akae asimamisha daawa mzima yake bila ilmu utaharibusha utaharibu kwa hivyo la budda minal ilm kwanza la bud oh mbona muadh alitumwa yaman ndio alisema hijara ingine muadh mbona ametumwa yaman kwenda kulingania alisoma wapi je jamaa atume yaman kwa nywe watu wenyewe shubha za alkitabu kisha wae si tafanya daawa vipi atafanya vipi lakini yeye ameiona tu hadii ya muadh peki yake hii lakini hadithi ziko toroko kadhaa mtume swalla alimtumia abu musa na pamoja sio nini bima tahkuman mkienda yaman huko ule sasa nina watume mutahukumu kwa nini wakasema nini كما ني ما ين معاذ لو كان جاهل وحاشاه كيف يستنبط من القران النبي ساله بما تحكم يا معاذ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنه رسول الله هذا لابد يكون النبي متى مؤكوا بعد خيبر دولت مو معاذ يمن بعد خيبر اكامبالك لا تلقاني بعد عام هذا نمكلي معاذ متمه كيف الكوا شال كوا يمن انت تريد اكيردك مؤكوا 11 متمه شكوف نا لممبيه يوم موغا لا تلقاني بعد عام هذا اليو متمه يمن مؤكوا 11 متمه كفا انما انا لمتمه مشو عمره وقت الي مواذى اكو علم بونه كمتمه مو ذا مواذى من كبار الصحابه alimuwa takasoma kasoma kasoma mpaka kamaona huyu amekoma kisha akamtuma kwa hivyo hakuna dawa bila ilmu wallahi mwadanganya hada kadhi ad-da'wa qa'ima ala al-ilm wadih tayib allama طاومين وجعل المؤمن يستحي من ربه ان فanya مؤمن يستحي من ربه سبحانه وتعالى وهي تعبير اللي يعبر كما قم بيمbeleza يله مؤمن عليه kusoma لذلك اسمع هبا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرياته علم الانسان ما لم يعلم أي اسمع فانه تعالى اخرجه من بطن أمه حقيقه الله سبحانه وتعالى عليم طومى انادم mimbatni ummihi kwenye tumbo la mamaki la yaalamu shayaa hujui kitu na kila mmoja uzaliwa hivi hujui kusoma hujui kuandika hujui kufungua kitabu hujui chochote lakini pole pole pole pole Allah kaanza kukufundisha kukufundisha mpaka ukaanza kutambua hurufi mpaka ukajua kushika kalamu mpaka ukaweza kuandika lakini alipotoka kwenye tumbo la mama yako ulitoka hujui kitu kisha akasema sheha saadi wajala laho sam'a walbasar walfuad baada ya kumuumba hivyo haji kitu kisha akampa ala za kusomea akamuumba mwanadamu na ala za kusomea nayo nini ya kwanza asmea utasoma bibi bila kusikia eh la shaka ni ala muhimu kwenye kusoma wajala laho sam'a walbasar na kuona bila shaka japo kwa yaktamil alilm na ala yatatu na muhimu katika zote nini moyo wa kuweza kubeba na kuhifadhi hizi vitu vitatu ni neema allah amimpa asbab na sababu za kusoma ما شاء الله نعافيه كم pana afia zote hizo tashehili Allah iliyotumia kwenye kusoma fa 'allamahul qur'ana kamfundisha qur'ani wa 'allamahul hikma na kamfundisha hikma yani nini sunna alhikma sunna yani hadithi za mtum sai sallam wa 'allamahu bilqalam akamfundisha yeye yote hii ni ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila akhir kalamu kwa hivyo hiyo ni nukta kuonesha mwana adam akumbushwa kwamba alikuwa muinga alikuwa alizaliwa mjinga lakini Allah subhanahu wa ta'ala pole pole pole pole akamfundisha ilmu ili kuondosha ule ujinga alionao pole pole pole pole ili kuondosha ule ujinga alionao akawa mnyewe yuweza kufanya anayotaka na mufassiri wana mezungumza hapa kwa hikma gani Allah ameabiri hivi alimma alinnsana ma lam yaalam eh hii ni kwa ajili ya utukufu wa mwanadamu ma yajhal afsanai eh hakutaja hakumsifu na jahil ijar hna hafa lengwa mtume alayhi salatu wasallam kwa hivyo simu nasif kuelekezwa hii sifa endo le permission ya kwanza sio kwa hivyo ilipokuwa haiendane na karamu ya mwanadamu hususan nabii akatoa aka haku abir kwa kilima cha jahal akasema allamal insana ma lam yaalam hakusema ma ya jahal kwa nini kwa sababu jahl uib متى يكون الجهل غير عيب؟ في كتي غاني كنا حاله كنا عجين ساين غير هو نيئنا كنا حاله غير عجين سايب. وقتي متى يكون الجهل عيبا؟ يكون الجهل عيبا إذا اعرض الانسان عن التعلم. اعرض حتى علم ايكو يله باله watu wasoma wale. يا جناه Sasa pale akibakia na ule ujinga hii yaitwa jahlu muktasab ujinga wa kufugwa au fuga mwenye yewe hataki muondoke bwana ile pale sina bwana na mambo yema nisikilize mambo fulani ujinga huno ni ujinga wa kuitakia wa kufuga utakondo huu ujinga huno ni aibu utayabishwa nao limadha liana al muktazi المقتضي موجود وانت تمتنع وين ده هاتك فهو هي ني جاهل مايد ونايتوا جاهل مكتسب عندها الجاهل المكتسب الف كنا جاهلينين ني جاهل ا اناعذره بين امبلى الله سبحانه وتعالى ها جهل يا جهل ماسمى امباني معيب لا يعاب الانسان ناو ني جهل معذور يعذر فيه الشخص ماسمى يعذر به الشخص يا اولا العلم والاي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بين وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ علما فكل من بلغه القران غير معذور الان سوره الانام لانذركم به ومن بلغ فكل من بلغه القران الان القران يدرس لنا حتى جاهل سيدي بلغ هو ما بل اخر هو الذي اعرض ييندوا لپانيونگو كاكتا هي جاهل مكتسب يكجيتيك اما يپيني ميجال الذي يعذر به الانسان امبو تابي عذرو كي وناو هو ناو عدم المعلم إذا عدم المدرس هو هم بالتدريس هم ام فهمى يوكو تاياري يريد التعلم لكن فقد المدرس امت يفوتوا وكمسوميشا مجي مزيما مكوسا amekenda mjirani nitefuta alim mekosa huyo ndo huyu ujinga wake huyu sasa mbele allah ni maadhur min ashab al-fatra yawm al-qiyam insha yakun min ashab al-fatra yumtahanuna fi al-akhirah hum maadhur kuili lianu yurid al-ilm ma fi ahad yu'allimuhu hi ndo jahil ladhi yu'thar bi na ujinga hu si'a hadha al-jahl la alikwenda ndio kuondoa faaja za akashina sawa sio mtu elimu iko pale asimemeshiba hivyo kwamba kuzungumza hivi Allah akutaja sifa ya jahil hapa kwa wa huwa yatakala ma لم يعلم min ا فعبّر عن جهل الانسان بعبارة لطيفة يكسر بها كبرياءه يا يفونج يا كبريائك اسيجكوه دون لفظة جارحة حكتميا تمكو لكم جروحي نالوا نني لجهل ايه وهذا اسما يثير الحياء في قلب العبد هي اللي تتحيا انت تتموني حياء الله ان قال لك كرمه ايه ونا اوجين الله ما <m> عبر بالجهل لان الله يحترمك الله يكثوكذا يكرم الانسان يومكرموا موناادم حتى كمسيفه ونصفها ما انا ثابت عند واضح وهذا من كرم الله حينتيكه يكرامي الله كوكيرم وله توميلانا الله كتوميا اسلوبين كوكيرم حكوكتا mjinga atakando bidii usome bas uondoe kweli lakini mwe kwa ili haya ufanye bidii sasa niuondoe ule ujinga niutoe ule ujinga lakini mwanadamu hujiachilie wala shakka hiyo ni muhimu sana kwa kila mwanadamu azingatie bible inshallah sema kalla sasa atoa onyo innal insana la yatgha arraahu astagna kalla kalla ni kalimatu zajar wa raja yani irtad' komik komeka wewe mwanadamu mwanadamu gani ambaye yatgha inal insana la yatgha hakika mwanadamu ni mwenye kufanya toghian toghian nami ametaja toghian mshima na mwanzo toghian maana toghian ni mujawazatul had mujawazatul had falin yujawe zuhaddahu <muchas> fayabudu ghayra <muchas> Allah Huvuka mipaka mpaka kenda kamaabudu sokwa Allah au akamuasi maasi mngine ambapo ushiriki hii ndo maana thugiyan la tagha hakika mwanadamu ni mwenye kupotoka mpaka akafikia kiwango akamshirikisha Allah au akamuasi Allah basi kila mwanadamu hoyo Allah amemwambia kalla akomeke haraka akiendelea na hiyo tabia kujifanya yeye haelewi atani tambua ndio maana kalla akomeke haraka yani ertadi ertadi akomeka hakika mwanadamu ni mwenye kufanya thughyan yani mujawaza hudhi Allah hay hududilla yufuka mpaka Allah mpaka kafikia kiwango akaenda akamwabudu mwingine akampelekea ibada mwingine akakataa kumpelekea Allah au akamuasi Allah kwa maasi ya mengine ambayo si shirk yote kisha Allah subhanahu wa akataja sababu ya hiyo thughiana sababu gani ilomfanya mwanadamu mpaka akamea kichwa akawa ni mwenye kumaasi au kumkufuru Allah akasema Allah araahu staghana araahu staghana eh kufanya hivyo ni kwa sababu yeye yujiona amekwasika staghana hapa maana yake si utajiri si kwamba nitajiri ha aiza kwa mfakiri hana chakula lakini istaghna ish ha yani mustagni anillah no haja na mola wake allah hataki haja zake kwa kwamba mahitaj Allah الله ya fikraka na bon nasallahu al salaama ta wa al af utakwenda wapi kwenye ardhi ya Allah fain tazehab fain ayna tazehabun min ardhi Allah subhanahu wa ta'ala wa anta mustaghnan la shaka hi ndo sababu ilo mfanya mwanadamu afanye thogiana afuke mipaka aende ani stagana binafsihhi anilla na imekuja kwenye hadithi analladhi la yad'u allaha yaghzabu allahu الله ambaye hayunui mikono kumwomba allah haja zaki allah subhanahu wa ta'ala ywamkasirikia yaghzabu allahi kwa nini kwa sababu kama huna tabia ya kuinua mikono kumwomba allah maana yake ni ni kwamba ني لا بد ان تحتاج ربك لابد. في كل لحظه تحتاج الى الله ليكفى لولوت تحتاج الله الا ما تدعو الله هذا دليل على استغنائك عنه وبذلك جاء في الحديث ان الله يغضب عليك الله يكثركيا ويجونا كما و 600 عنه هذا هذا يؤدي الانسان الى الكبر والعياذ بالله akafanya maradhi hano mwisho akaenda akakufuru bidadika hii ni makosa lakini je lakini je kila stighna yempotosha mtu ah la kunao ukwasi mwingine wengine wanao nao ukwasi ule wa jawema wakautumia kwenye maradhi huwa ghani لكن كل ما يفعل يرضي الله بغناه سبحان الله ايه لذلك sio tu مجرد الغنى مذموم لا ها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نسألك الغنى اذا كان الغنى مذموم هل يدعو النبي بذلك فوينا معنى كنا استغناء بي كنا غنى بي كنا غنى الى مذموم ابو هيتاكاني ناو يليس انت هيتاكيدي كما حنا حاجه لكن الله مالي ما كujalia wewe ni mkwasu من dhina kama mali ama nafasi ukastakhirisha kwenye maridhatillah hadha khair alek hiye haikutukana kwenye kwenye kisharia wala haikutu aibu idhalika nabiy allah suleiman alayhi salam kana ghaniyan ghani lakini ma hu mustagni an allah huwa ghani fi hadd nafsi شيء lakini ma yastagni an allah daiman yad'u allah subhanahu وتعالى لذلك اي كل الي popata ghina alku yakshukuru wala haykum pekia kukufuru hakufanya thughyan istaghna sulaiman wamatagha matagha eh wa sara ghaniyan kwa hiyo ina maana sio kila ghani ni tawadhi kuna agnia wengine ni mutawadhiin mutawadhiin lillah sio kila ghani ni tabi من فاضل الى ربي ليبلوني اشكر ام ابخل اكايه له بعدي اني ازيد شكره vile vile katka masahaba amtum sallallahu alayhi wasallam walpit wagin aghnia kaabd alrahman bin awf tabarra b500 fars fi sabilillah wamaratan tabarra b500 ibl fi sabilillah wamaratan tabarra b40000 dinar 30 عبد فاعتقهم ترى غني لكني هل هذا يرضي الله ما يرضيه استعمه في مرضاتي اللي... لا فوضينا كما هي هيتكانوا كالشريعه لذلك ابن مسعود رضي الله عنه انا مننا اسمعه اليقبوا ابن مسعود خرج ابن ابي في تفسيره اسمع عبد الله بن مسعود من هومان لا يشبعان واتوا يلي من هو هوشيب wawili wenye tamaa na hawashibu wawanza ni nani sahibi ilm menye elim huyo hashibi kila leo tafuta na wa pili sahibi dunia hao huwa na hamu zao huyo hashibi na dunia hukusanya na huyo hashibi na akatupatia tofauti akasema yastawiyan na huyu na huyu hawafanani huyo na na huyo akaeleza akasema fa amma sahibul ilmi ama yule mwenye hamu na elimu na kuzidisha elimu fayazdadu ridwan rahman kila kitsoma kila allah timridhia lina yurzi allah na mwingine yule mwenye ni dunia tuenda na dunia ni dunia fa fi yule dunia ma ثم قرأ ا كاسوما آيه khususum twapili mwezi dunia innal insana la yatra raa'a stana kama kuonesha ushahidi wa aya alafu na yule mtu wa kwanza ambaye kama ni sahibul qaraa qawlahu ta'ala inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama akastadilna hizi aya mbili kwa hivyo واخوي <متزح> بابا <متزح> كنا كسيف بالغنا نعم المال الصالح للرجل الصالح وللرجل الصالح رواه احمد في مسنده اسمع مطعمه وسلم مالي بورا مالي مزوري نياثكي يله مالي يافكي يا مسويب بينه مطعم زوري اوكي ما تعالوا مالي مزوري مالي جاني نياله يمي انغكيا رجل صالح كنينه قصبهه اتيتميه في مرضات الله لكن ما لي مزوري يا مغنگيه اهل البدع رجل سو ماذا استعمل يستعملها في, في غضب الله في غضب الله اكيد يتحakikisha kila konyenyanja za kumkasirisha Allah na yako hakuna tazameni eh ngaliani mashare'a za اهل البدع اهل ما شاء الله ادنا lakini ni mali yamemekosa tawfiq yamekaa mahali ambapo kwamba hakuwafikiwa akayatumia huko wazi kwa hivyo mtu ataka awe na hadhar na hizi neema za Allah zisimfanye kibiri zisimtie thugian kisha Allah asemaye yetu ya mwisho ya leo inna ila rabbikal rujaa ويحاسبك الله سبحانه وتعالى تحساب بعدا يقاما عمففوك ا ترجع كمولى واكم فيحاسبك دو معنى الرجعه مجرد الرجعه وترد الفانين ترجع الى الله لتحاسب وتجزى لى ويندهه حسابيله الافئ عليفه لى ويندهه حسابيله الافئ عليفه ان خيرا فخير وان شرا فشر. واضح tayadhisa ndo aya za leo ambazo kwamba nimeshichagua kusoma baki ya qissa ya Abu Jahl takuja kukisoma wiki ijayo ara'ay alladhi yanha 'addani la sallah takuja kuona athar namna gani Abu Jahl alikuja kufanya na namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alimuagiza kumfanya haya takuja kuangalia wiki ijayo insha Allah ta'ala ila